اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تخلى لك فسحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نئمته عليك ويمزيك خرافا مشتقيما عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنفتم عزيز عليه ما عنفتم أريح عليكم فإن تولأ فقل حجي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم وسلمو تسلما أنظرا هم